الهادي والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 وإذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَمَّنْ يُنَشِّئُ الشَّأْوَ فِي الْخِلْقَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَالِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا, لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل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 فَإِنَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم تَقِيمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي يُعَدُّ لَهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 قَالَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِلَيْهِمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاذ يدين فلولا ألقي عليه عسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخفت قومه فأطاروه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ري م بين عمر يا مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا االهتنا خير ام ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصيون انه الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لذني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 اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم امين هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخر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 وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورفتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إلهه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون